ছ نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا بني إسرائيل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 وَإِذن الجَّينَكمُمْ مِنْ آل فِي الرععونَ يَسُمونَكُمْ سُ العذاابِ يُذَبّحونَ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 الصاعقه وانتم تفرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من قيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذا قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخل الباب سجدا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 من بما كانوا الله কানুক অম্মীন الحمد الله الله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 الله الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولا الحمد الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وصال الصالحين من امن بالله واليوم الاخر من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم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 وإنا إن شاء الله لمهتدون قَالَ إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة, مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون الله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 آمين. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى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 وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا Allah <inaudible> রহমাত রহমতুল্লাহম ফস্ট্রফিট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 मानव मुक्त प्रेरण कर सर्वदा इसम प्रकृत अर्थे शांति कायम कर शांति समाज गठन शांलाम अवदान समाजे शांति प्रतिष्ठाएस बुधवार रे आठटाय पुन सम्प्रचार सकाल सारे মহান আলা তাম সৃষ্টির জন্য মহান আল্লাহ মুহম্মদ সাল্লাহ আলাহ্লামকে সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত বানিয়ে পাঠালেন শান্তির দূত পরবর্তী অনুষ্ঠান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 اَم تَقُولُونَ على اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجنة فيها خالدون الله أكبر الله أكبر صمع الله لمن حميد ربنا ولت الحميد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 وتُخرجونَ فرَيقَ منِكمُ منِ دارهِم تظاهرون عليههم تظاهرون عَهِم بالِالإثمِ والعُد وَإأتُكم أساَاتُ فَدهمم وَوهو محَم عَيك بخاجهم فَُؤمِونَ ببععض الكتاب وَتَكفرونَ بِبع فماَا جَز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 الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله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 क्यों इसलम भलो आचरण जोर बोझार जन्म देखु चरित्र गठने इसलम प्रति बृहस्पतिवार रे आठटा पापुन सम्प्रचार सकाल सार्लादे पी बांग